بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سيد المرسلين وآلِه وصحبه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني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 وتحدثنا هناك عن معنى المضمضة والاستنثار في اللغة وقلنا إن الاستنثار يحتمل معنيين دفع الماء الذي أخذ بالاستنشاق أو الاستنشاق الذي هو أخذ الماء بالنثرة التي يطرف الأنف وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق وقد ظهر لكم مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائض الوضوء ولم نذكر منها المضمدة والاستنثار فمذهبنا ومذهب الحنفية أن المضمدة والاستنشاق من سنن الوضوء وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنهما من فرائض الوضوء أما ما استدل به الماليكية ومن وفقهم على ذلك ف الآية آية الوضوء قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين ولم يذكر ربنا سبحانه ولا ولاستنشاقة واستدلوا على ذلك أيضا بحديث المسيء صلاته الحديث المشهور ففي رواية عند أبي داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية والآية قد علمتم أنه لا مضمضة فيها ولا استنشاق ويستدل استدل على ذلك أيضا بالنظر فإن باطن الانف وباطن الفم وهذا معنى المضمضة والاستنشاق لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين أيضا ولا قائل بذلك واستدل الحنابلة وأنا قلت لكم الشافعية أيضا من يقول النبي لا لا الشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء جميعا يقولون إن المضمضه والاستنشاق من سنن الوضوء الذين قالوا إن المضمضه والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق هذا لم يحفظ عنه ابدا قالوا وهو المبين لمراد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا أن قوى الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ان المضمضه والاستنشاق داخلان في هذا الغسل وأجيب عن استدلالهم هذا بأن الذي يتوقف عليه البيان الذي يتوقف عليه البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملاً من القرآن العظيم أما الوجه فهذا ليس مجملاً في لغة العرب الوجه قل ربنا سبحانه فاغسلوا وجوهكم الوجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة والمواجهة يعني لا تحصل بباطن الأنف ولا بباطن الفم أما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجملات التي تكون في القرآن وليس الوجه منها ثم إن استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه لأن أهل الأصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من غير أن يأمر به ما حكم هذا الفعل هل يجب على أمته اقتداء به فيه أم يستحب لأمته أن تقتدي به فيه أم إن أمته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك إما الوجوب أو الاستحباب هذه ثلاثة أقوان الأهل الأصول إذن لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنازعه هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد لولا انه أنه يشكل عليه أنه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمدة والاستنشاق حينئذ لم ينحصر الكلام في الفعل النبوي انما ارتقى إلى الأمر والقول النبوي هذا جماهير أهل الأصول يحملونه على الوجوب جماهير الأصوليين من المالكيه والشافعيه والحنابلة والحنفية يرون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن يفعل كذا ما لا توجد قرينه لا على أن هذا الأمر يجب أو على أنه يستحب جمهور الأصوليين يرون أنه يحمل على الوجوب من هذه الأوامر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر هذا أمر بالاستنشاق والاستمثار ومن ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنين الأربعة عن لقيط بن صابره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ومن ذلك أيضا ما روى أبو داود عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض فهذه أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق والجواب عن هذه الأحاديث أنها تحمل عندنا على الاستحباب ولماذا لم نحملها على الوجوب ما هي القرينة التي صرفت تلك الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب هو حديث المسيء صلعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله ولم يذكر له مضمضة والاستنشاق فلو ف ف ف لو حملنا الأحاديث الآمرة بالمضمضة والاستنشاق على الوجوب نطرحنا حديث المسيء صلاته وإذا أردنا أن نعمله حملنا تلك على الاستحباب والإعمال أو الإهمال اعمال النصوص كلها لان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي وإعمال النصوص الوحي كلها أحسن من اعمال بعض وطرح بعض ولهذا حملناها على على الاستحباب نعم ثم غسل وجهه ثلاثا قلنا ان الثلاثه هذه طلب للكمال والا فالمره الواحده اذا كانت موعبه فهي مجزئة وكافية وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا لكن المالكية كرهوا لغير العالم أن يتوضأ مرة مرة وأنا عندما أقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها إنما العالم بكيفية الوضوء الملكية كره لغير العالم أن يتوضأ مرة واحدة لماذا؟ قالوا لأنه يمكن أن لا يعب أن لا تكون غسلته موعبه كعامه في العضو كله فيترك بعض ما يجب عليه غسله وإذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة الغسل هو أن تنقل الماء بيديك على العضو الذي تحب أن تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول هذا الغسل أما أن تأخذ الماء بيديك وترسل الماء ثم تمر يدك المبلولة على العضو هذا ليس غسلا هذا مسح والمطلوب غسل الوجه وغسل اليدين فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة المفعولة به صحيحة هذا ينبغي للناس أن ينتبهوا إليه ان كثير من الناس يفعلون هذا يملأوا يديهم الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه أنت لم تغسل أنت مسحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غاسى وجهه وقال الله تعالى فاغسلوا وجواكم ولم يقول فامسحوا وقلت لكم إن الوجه هو ما تحصل به المواجهه ما يواجهك من من هو أمامك هذا هو الوجه والفقهاء يحدونه يقولون هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن للأمرض الذي لا لحيه له ولآخر اللحية لصاحب اللحية هنا يقولون من منابت الشعر من المعتاد المعتاد ليخرجوا لي بها نوعين من الناس نوعين الأصلع وشغل الأغم ليخرجوا لي بها الأغم والأصلع ليس على الاصلع أن يتتبع بالغسل صلعته لأن لا شعر فيها يظن أن صلعته من وجهه وإنما قالوا منابت الشعر المعتاد والاغم الاغم هو الذي نبت بعض شعره على جبهته فهذا يجب عليه أن يغسل ما تحت جبهته ما, ما تحت شعره من الجبهه لان ذاك ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعر فلهذا يقولون منابت الشعر المعتاد الى اخر المنابت يعني مما يلقى ومن الصدغ إلى الصدغ الصدغان هما هذان العظمان عند الأذن يعني عندهم دقة الفقه وهذا راجعون إلى تاريخ الفقه الفقه ما تعرفه في اللغة يقول الفهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إلي يفهمون الفقه أدق من ذلك في اللغة قالوا الفقه هو الفهم للاشياء الدقيقه أما لا يقول العربي فقوت أو فقهت أن الأرض فوق السماء هذا ما ولا فقيت أن يعني الأشياء الظاهرة هذا لا يسمى فقها على الصحيح إنما الفقه هو الأشياء فهم الدقيق من الأشياء ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون أنتم تقولون إن الوجه عرضا طولا أنتم عرفتوه عرضا هو من الصدغ إلى الصدغ بقي عندنا شيء هنا ما بين الصدغ إلى الأذون هذا البياض الموجود هنا اي يجب غسله داخل في الوجه أم لا يجب غسله لانه ليس داخلا في الوجه هذا عندنا قولان في المذهب من من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهه وعليه فيجب غسله فاذا ترك لم يصح الوضوء وعلى وعند قولي وعند قوم قالوا هو هذا لا, لا لا ليس داخل في الوجه لماذا لانه لا تحصل به المواجهه وحينئذ لا يجب غسله وهؤلاء يرون أنه إذا لم يكن من الوجه فهو من أي شيء فهو من الرأس إذن يجب مسعه عند مسح الرأس نعم ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة هل يجب على ذي أن يخلي اللحية أن يخلل لحيته اللحيته نوعان لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها واللحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها أن يخللها فيوصل يجب عليه أن يوصل الماء إلى بشرة وجهه لأن الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء أما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته وإنما يستحب له فإن غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له لماذا فرقنا بين ذي اللحيه الخفيفة وذي اللحيه الكثيفة؟ لأنه قد قلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ولا يمكن لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة ان يوصل الماء إذا كانت لحيته كثيفه لا يمكن أن يوصل الماء الى بشرته هذا لا يمكن بالمره الواحده ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحيته تملا ما بين منكبيه فلهذا قال ابن عاشر رحمه الله خلي الاصابع اليدين وشعار وجهين إذا من تحته الجلد ظهر خلي الأصابع ليدين وشعر وجين إذا من تحته الجلد ظهري يعني إذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه أن يخلل لحيته نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ولم يذكر بأي اليدين بدأ إنما قال ثم غسل يديه مرتين وقد أجمع العلماء على أن المستحب أن يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما هذا إجماع وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا كذلك فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وقد أجمعوا على أن رجلا لو ابتدى في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما أن وضوءه صحيح نعم قوله ثم غسل يديه إلى المرفقين يجب أن تغسل المرفقان أيضا هذا قول الأئمة الاربعه وأكثر أهل العلم الذي يتوضا فيغسل يديه الى المرفقين يجب أن يغسل المرفقان ايضا وهذا ايضا مما ينبغي أن ينتبه له ينتبه له الناس لان كثيرا منهم يهمل غسل المرفق والله تعالى قال وأيديكم الى المرافق الى المرافق إلى هذه الى من حروف المعاني هي حروف الجر هذا في عملها الاعرابي ولكن لها معان في لغة العرب قال إله للانتهاء والأصح لا يدخل إلا بدليل المتلا ومثل من وفي ومع وبيّنت فاعل جامد بأفعال ثبت هذه معاني إله من معاني هذه التي تقدمت لي معكم الآن مع وكثير من التفسير حاملوا إلى في هذه الآية في آية الوضوء على معنى مع. فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني وايديكم مع المرافق إذا اذا كانت الى هنا بمعنى مع فادخال اليدين الى ظاهر لا اشكال فيه لكن قال بعض التفسير الى هنا ليست بمعنى مع انما الى على بابها الى الأصل في معانيها الغاية تقول جئت من الدار إلى المسجد ما من الدار إلى المسجد يعني غاية ممشاك انتهاء ممشاك هو المسجد لذلك يقولون إلى معناها انتهاء الغاية هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه إذا قلت مثلا لرجل أبيعك هذا الحقل من هذه الزيتونة إلى تلك الزيتونا، هذه الزيتون التي أشرت إليها، التي هي نهاية ما بيعته داخلة في البيع وليس داخله. إيوه بيعتك هذا الحقل، مين هذه الشجرة؟ إلى تلك الشجرة، أتلك الشجرة داخلة في ما بيعته. يا جل فقيه يقولك إشنه تهارش عليها فمن غلب أخذها. هذا محل خلاف بين الاصوليين يقولون هل ما بعد إله داخل في ما قبلها أم ليس داخلا فيه خلاف والخلاف هذا فيه أربعة أقوال سأذكرها لكم أصح هذه الأقوال أن ما بعد إله لا يكون داخلا في الحكم إلا إذا دلت قرينه على دخوله إذا لم تدل على الدخول فليس يكون داخلا وعليه فالمشتري لا يحق لأ أن يقول لك تلك الزيتونة ملك لي تقول أولا لأن الصحيح أن ما بعد إله لا يكون داخلا في الحكم إلا لقرينه وهنا على القول هذا على هذا الذي ذكرنا الآن في الآية احتاج قرينه لأن قد يقول لك هذا الذي تلزمه بأن يغسل ذراعيه ما القرينه التي حاكمت بها علي أنه يجب أنه إذا سمع كلامنا هذا صار فقيا يقول لك المرفقاني ما بعد الى لا يكون داخلا في الحكم على الصحيح احتاج القرينة فتقوله القرينة هي ما رواه مسلم في صحيحه عن نعيم من المجمير قال رأيت ابا هريره تتوضأ فغسل وجهه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضود ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرعة في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فهذه قرينة تدل على أن المرفقين داخلان أن ما بعد إلهنا داخل في حكم ما قبلها ومما يدل لذلك ايضا مره الدار قطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ، فغسل ذراعيه حتى مس أطراف العضدين، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهنا لا باس لطلبه العلم أن أبين لهم الخلاف الحاصل بين أهل الأصول في دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها. أولي اعلموا أن المغيا يكون بشئين، بأداتين، بإلا وبحتى كلاهما يفيدان الغاية. وللأصوليين طبعا هنا إما أن تدل قرينة على أن ما بعد إلى واحدة داخل أو خارج إذا دلت القرينة على أحد الأمرين فواضح أنه يعمل بها إذا لم تدل قرينة فيه خلاف مثال ما دلت عليه القرينة تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من أوله إلى آخره هنا القرينة العقلية في ذكرك الآخر دالة على أنك حفظت القرآن كله وان ما بعد إله الذي هو الآخر داخل في حكم ما قبلها الذي هو الحفظ تقول مثلا قال الله تعالى هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق القرينه يعني الحديث قرينه على أن ما بعد إله داخل في حكم ما قبلها مما دلت القرينه على خروجه وأنه وان ما بعد إله ليس داخلا في حكم ما قبلها قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل هنا هل ما الذي بعد الى الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها ما هو حكم ما قبلها إتمام الصيام إذن هل الليل داخل في حكم الصيام يعني يجب على الصائم أن يصوم بعد الليل أو يصوم الليل لا انتم تقولون لا انا استطيع أن اقول لكم ما القرينه الداله على خروج الليل هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهاهم عن الوصال امرهم الا يواصلوا يعني الا يشركوا نهارا وليلا في صوم هذه القرينه دلت على ان الليل ما بعد الى يخالف حكم ما قبلها وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبار النهار منها هنا فقد افطر الصائم يعني وان لم ياكل شيئا فهو في حكم المفطر فهذه مما دلت القرينه من ذلك أيضا مما دلت القرينه على أن ما بعد الى خارج من حكم ما قبلها قال الله تعالى وإن كان ذو عسره فنظره الى يسره دلت القرينه العقليه على ان ما بعد اله مخالف لحكم ما قبله لانه لو امرنا الدائن ان ينظر المدين ولو في حال يساره متى يطلب دينه إذن نقول له لا الى هنا الى ما بعد اله داخل في الحكم نظيره الى ميسوره يعني يخاه هذا المدين يكون عنده وفاء دينه فنقوله يجب أن تنظر إذا يؤدي هذا الى ضياع حقي لانه متى ما اراد استيفاء دينه يقاله فنظرت إلى مسره فهذا من مدلله القرينه العقليه على ان ما بعد الا مخالف لحكم قبلها وحيث لا قرينه فيه اربعه اقوال لاهل الاصول اول هذه الأقوال وهو ارجحها صحها أن المغيى بحتى ما بعد حتى داخل في الحكم وما بعد إلى غير داخل في الحكم لماذا؟ هذا وهذا القول الذي رجحه السيوطي. لماذا؟ قال لأن الغالب عند القرنة أن ما بعد إلى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل هذا هو الغالب في تصرفي هذه الحرفين فعند عدم القرين عند التردد يحمل على الغالب من, من, من المعود فيهما القول الثاني أن ما بعده ما غير داخل القول الثالث أن ما بعده ما داخل القول الرابع أن ما بعده ما داخل إذا كان من جنس ما قبلها مثلا إذا قلت بعتك هذا هذا الحقل من هذه الشجره الى تلك الشجرة ما بعد إلى من جنس ما قبلها فيكون داخلا وإذا كان من غير الجنس لا يكون داخلا ثم اتم الصيام الى الليل الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا وارجح الاقوال كما قلت لكم الأول وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الاقوال اربعه في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغايه الاصح لا يدخل مع الى وحتى دخلا رابعها ان كان جنسه ففي ذين وفي وفي عطفه الخلفون فيه احنا قلنا حتى لكن حتى تاتي لي ان تاتي عاطفه وتأتي الانتهاء الغاية حتى الخلاف الذي ذكرناه في حتى الانتهاء الغاية أما حتى العاطفة فهذه لا خلاف في أنما بعدها داخل في ما قبلها أكلت السمكه حتى رأسها على كل حال هذا مثال يمثل به النوحة وإن كنا نحن مغالبة لا نأكل أرؤوس السمك ولكن نجري على ما جرى عليه القول يقولون أكلت السمكة حتى رأسها لعل هذا حتى في رمضان لا يصلح هذا المثال حتى رأسها ما بعد حتى داخل فيه يعني رأى تكلم, <تكلم> <بع> كل حال قال وفي العاطفة الخلف نفي أما وحيث دل دليل صالح عليه أو عدمه فواضح نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح براسه ومسح الرأس الراس يكون نحتاج ان نعرف الراس كما عرفنا الوجه وهو تعريفه ظاهر لكم من تعريف الوجه نقول في تعريف الراس هو حده من منابت شعر الراس المعتاد ولماذا نقول المعتاد لئلا يهمل الاصلع مسح صلعته فيقول هي من الوجه وإنما يمسح على ما عليه الشعار فقط وهذا الحق كان العلماء يقولونه وإنما هو من مستغربات الأقوال لأنه هب أن هذا الأصل على شعار عليه أصلا يترك مسح الرأس فقالوا من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الشعر مما يلقف وعرضا على الخلاف الذي ذكرنا هل, هل, هل يمسح على ما نبت عليه الشعر فقط أم يمسح ذلك البياض الذي بين الصدغين هذا فيه الخلاف المتقدم ثم مسح رأسه نعم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما ثم مسح رأسه بيديه يقول قاضي عياد رحمه الله ينبغي أن يكون المسح بالأش... بالاصابع العشرة لأن هذا هو مسمى اليدان فما يفعله كثير من الناس يمسح بأطراف الأصابع أو قد لا يمسح حتى بأطراف الأصابع ولا سيما هذا يحصل عند النساء أيضا فهذا كله مما ينبغي ال... الانتباه لا لأنه ينبغي أن يمسح الرأس كاملا ثم مسح رأسه بيديه اقبل بهما ما وأدبر أقبل بيديه وأدبر هذا كثير من العلماء اختلفوا في هذا اقبل و لأن لانه ماذا يفيدك اقبل وأدبر قالوا يفيدك انك تبدا من القفا المسح تقبل بيديك من القفا ثم تدبر بيديك من القفا من الراس الى القفا هذا معنى اقبل وأدبر فلا يتصور ان يبدا المسح ويذهب به الى القفا ثم يقال في هذا الفعل اقبل بل هذا يسمى فيه يطلق عليه أنه ادبر هو قال اقبل به ما قالوا اذا يمسحوا يبدا المسح مما مي وهذا نقول من يقول هؤلاء على جلالتهم يحتاج هذا الى معاني شيء من النظر لان الاقبال والادبار هذا شيء نسبي انت اذا كنت بين الرجلين وتذهب من احدهما الى الاخر انت مقبل على هذا مدبر عن ذاك وانت مد... يعني مشيوك هذا اقبال وإدبار لانه اقبال عن الاول يدبار عن الثاني م? فالشيء الواحد الفعل الواحد هو في نفسه اقبال وإدبار على ان ورد في الاثر ما يوضح هنا لإدبار والإخبار؟ فقال بدأ بمقدم رأسه. فحين لا معنى لأن يكون الخلافة أصلا في هذه المسألة. قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والمسح عند جماهير العلماء يكون مرة واحدة. نحن الملكية يقولون إيش؟ حتى دي نمسح مرتين. نحن ايضا ممن يقول إن المسح يكون مرة واحدة فكيف نفعل هكذا أليس هذا مرتان أليس هذا مرتين لا هو مرة واحدة هذه رد مسح الرأس وليس مسح للرأس هذا غير رد مسح الرأس وإنما المسح هو هذا وجماهر العلماء يقولون إن الرأس يمسح مرة واحدة وقال الشافعي رحمه الله إن من توضأ ثلاثه يمسح ثلاثه استدل الشافعي رحمه الله حديث عثمان أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني شيئا فهذا معناه أن الراس مسحه ثلاثا وهذا جاء صريحا في رواية عند أبي داود عن شقيق ابن سليمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل ذراعه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ملكية الشافية والحنافية والحنابنة يقول بأي شيء استدلوا استدلوا بالأحاديث الكثيرة في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه واحدة والنظر يقتضي أيضا أن المسح يكون مرة واحدة لأن المسح هذا يعني مبناه على التخفيف. والتخفيف ينافي التكرار لو لو, لو خفف عنك واؤمرت بان تكرر ذلك الذي خفف عنك ما بقي ما بقية تخفيف يطلب منك كرر مسحتي كرر مسحتي كرر ما بقيت تخفيف يقولون التخفيف ينافي التكرار فلذلك قالوا أن المسح في الراس انما يكون مره واحده الشافعي اجاب عن هذا بأن هذا قياس في مقابلة النص والقياس لا يكون في مقابلة النص القياس في مقابلة النص هذا يطعن فيه بأنه فاسد الاعتبار وأما وزاد قال وأما الأحاديث التي دلت على أنه لا تكرار هذه لا تنافي بينها وبين الحديث الذي يدل على التكرار لأنه لم يزعم الشافعي أن تكرار المسح واجب إنما قال هو مستحب هو سنة فمن فعله مره مرة وتركه مرة فقد أصاب وهذا هذا قوي في النظر وقوله, وقوله في الحديث ومسح رأسه بيديه يعني مسح رأسه كله وهذا مذهب المالكيه والحنابلة أنه يجب أن يمسح الرأس كاملا وذهب الحنفية والحنابلة الشافعية والحنفية أنه يجزئ مسح بعض الرأس يعني إذا كنت تتوضا وبلغت موضع المسح ومسحت فقط النصيد ارتبط فهذا وضوء مجزئ عندهم بأي شيء استدللنا استدللنا بقول ربنا في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم والرأس هذا معروف في لغة العرب الرأس يطلق على العضو كاملا لا يطلق الرأس على الناصية فقط ولا يطلق الرأس على القفة فقط ولا يطلق الرأس على بعض الرأس العرب لا تسمي بعد الرأس راسا إنما الرأس هذه الكلمة تطلق على العضو كله فإذا وجب تعليق الحكم بهذا الذي يطلق عليه في العربية وهو الرأس كاملا ثم إن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كثر جميعا قالوا مسح رأسه مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه ذهب يعني وصفوا مسح الرأس كاملا الربيع بنت, بنت معوذ ومعاوية بن أبي سفيان والمقدام بن معدي كريم وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع هؤلاء جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا المسح مسح الرأس كاملا الأدلة لكي نرتبها ترتيبا منهجيا أدلة على وجوب مسح الرأس كاملا أدلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر من العقل القرآن قد سمعتم أدلة القرآن أدلة الحديث قد سمعتمها اللسان العربي ايضا يوجب أن يكون مسح الرأس كاملا لأن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم الباء ايضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيره في اللغه العرب الاصل فيما معانيها الالصاق واذا قلت ان الباء هنا الالصاق نتج عنه وجوب مسح الراس كاملا واقول ان الاصل فيما معاني الالصاق قبل ان سيبويه لم يذكر لمعاين الباء غير الالصاق والناظر ايضا يقتضي مسح الرأس كاملا فإن ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال في, في التيمم فتيمم صعدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولا أحد يقول إنه يجوز في التيمم أن يمسح بعض الوجه وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا أحد يقول إنه يجزئ, يجزئ الطائفه أن يطوف ببعض البيت الأدلة لكي نرتبها ترتيبا منهجيا الأدلة على وجوب مسح الرأس كاملا أدلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر من العقل القرآن قد سمعتمه أدلة القرآن أدلة الحديث قد سمعتمها اللسان العربي ايضا يوجب أن يكون مسح الرأس كاملا لأن قوله تعالى مسحوا برؤوسكم الباء أيضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيرة في لغة العرب الأصل في معانيها الإلساق وإذا قلت إن الباء هنا للإلساق نتج عنه وجوب مسح الرأس كاملا وأقول إن الأصل فيما نع معانيها الإلساق فإن نسيب لم يذكر لي معاني الباء غير الإلساق والناظر ايضا يقتضي مسح الرأس كاملا فإن ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال في, في التيمم فتيمم طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 يسمى, يسمى حجر إسماعيل إسماعيل ما علم به ولا علم حتى بوجوده يسمى الحجر هذا الحجر لا الشاذروان هو ذلك البناء المحاذي كعبة الآن الناس الذين يعني مغرمون بتقبيل الحجر الأسود مع أنه يشرعوا تقبيله من غير إيذائي للمسلمين تي تطلع فوق الشذروان الكعبة هي هذه هذاك البناء المربع والأشياء ذروان الشذروان هو واحد اعتبار عتبة صغيرة في أصلي جدار الكعبة محيط بها كانت في في وقت غير بعيد عتبة هكذا عتبة فقية ثم الآن صارت هكذا مائلة ومع ذلك الناس ما زالوا يصعدون على تلك العتبة وقد أجمع الفقهاء على أن من طاف فوق الشذروان أن طوافه ليس بصحيح، لأنه لم يطوف بالكعبة، ترك بعضها لم يطوف به. لأن هذاك الحجر الذي ذكرنا يسميه الناس حجر إسماعيل قصته هذا الحجر كيف خرج؟ هو هذا من حائط الكعبة، الكعبة لما بناها إبراهيم عليه السلام، بناها على هذاك من جدار من جدران الكعبة، ده. جدار من جدران الكعبة. يعني الكعبة في الواقع لما بناها إبراهيم عليه السلام، بناها حتى لك الكعبة لم تكون مربعة. إنما كانت مستطيلة إذا بلغت إلى الحجر ستكون مستطيلة ومنين خرج لنا هذا كيفاش تنبقاش فيها الكعبة عوامل التعرياء ما اعتاورها من الرياح ومن السيول ومن الأمطار ادى الى تهدمها مرات كثيرة في تاريخها من تلك المرات لما كانت قريش هي صاحبة القول في مكة وأرادوا أن يبنوها قصة عجيبة في السيرة نحكيها إن شاء الله شيء مرة المهم قصرت بهم النفقة لأنهم اتفقوا أن لا يبنوا بيت الله من مال فيه شيء من حرام يقال إن بن بالمغيرة ويقال إنه غيره لما أرادوا لما هدموها ووصلوا إلى أساس إبراهيم قال لا تدخلوا فيها مهربغي ولا شيء من ربا ولا شيء من محرمات أموالكم لا تبنوا بيت الله إلا بخالص مالكم من يجمع الفلوس ليس لديهم من المال الحلال الكافي ليبنوا الكعبة على هيئتها التي كانت فماذا فعلوا؟ الفلوس لدينا لا تبني لنا إلا هذا ولكن تركوا ذلك الجدار علامة على أن هذه هي حدود الكعبة وبنوها كذلك فلما فتحت مكة وأشرقت بأنوار النبوة ودخل الناس في الدين أفواجا الكعبة هذا شيء معظم في نفوس العرب ولو في الجاهلية قريش إنما فضلت الناس لأنهم يقولون نحن أهل الحرام نحن جيران الله نحن أهل بيت الله هذا في الجاهلية فكانوا يعظمون البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة يا عائشة لو لا ان قومك حديث عهد بكفر يالله اسلموا لا نقتل هدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس ابراهيم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية اذا بنى الكعبة أن يرتد من كان أسلم قريبا من قريش لعظم الكعبة في نفوسهم فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير وكان هو الحاكم حينئذ وكان في مكه وعائشه خالته حدثت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبة محتاجة إلى بناء، فلما هدمها بناء عاد بنائها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش ماذا فعلت؟ الكعبة كانت يعني كانت مبنية على الأرض وبابها أرضي. قريش لما عادت بنائها رافعت دارت واحد لاعتقام، تقول الطاولة في. المصطلح دي للبنية رفعت بناءها وجعلت لها بابا لا يصعد إليه إلا بدرجة لتنشف دبنيت لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أراد أن يفعل أن يعيد بناءها وأن يزيل ذلك العلو الذي استعلت عليه الكعبة وأن يجعل لها بابين هذا باب يدخل منه وذلك باب يخرج منه ويعيد بناءها يعني يدخل فيها ذلك الحجر لكن ما الذي منعهم من ذلك خشية أن يرتد قريش اذ كانت حديثة عهدين بكفر لم يتمكن الإسلام في قلوبها فلما كان عبد الله بن الزبير انتفت هذه العلة انتفى هذه الخشية ما يمكن وإن ما لا يمكن الناس لا يمكن أن يرتد الناس كفارا إذا هدمت الكعبة ففعل مثل ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد بناءها على على أساس إبراهيم وجعل بابها سفليا وجعلها بابين فلما قتل عبد الله بن الزبير وكانت بينه المناوأة بينه وبين بني مروان ماذا أول شيء فعل عبد الملك بن مروان ولم يكون بلغه الحديث لو بلغوا الحديث ما صنع لكن لم يبلغ الحديث وأراد أن ينقض كل أثار عبد الله بن الزبير لأنه كان يتنازع عن الخلافة فهذا ما وردها على بناء قريش ثم بعد ذلك بلغه الحديث فقال وددت لو تركت أبا خبيب وما صنع بقيت الكعبة على ذلك حتى جاء عهد الإمام مالك رحمه الله فأراد هارون الرشيد أن يهدم الكعبة ويبنيها على البناء الذي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليه فمنعه مالك من ذلك وقال له يا أمير المؤمنين دعي الكعبة وما هي عليه أخاف أن تصير الكعبة ملعبة في أيدي الملوك يجي هاد الملك ريب ها يجي لأخر ابنها يجي لأخر يدير لها ساريا هنا, لها ساري هنا؟ فتصير ملعبة في أيدي الملوك فهي تذهب هيبتها من قلوب العرب فتركها فهي ما زالت عليه إلى يوم الناس هذا على ما أمر الإمام مالك رحمه الله أن تبقى عليه. الآن هذا الحجر هو من الكعبة أرأيت لو أن طائفا طاف البنيان فقط دخله وبلغت ودخل اختلس الطواف وطاف وص... هذا لا يكون طوافه صحيحا لأنه لم يطوف بي الكعباء فكذلك قولوا ربنا هنا فمسحوا برؤوسكم كما أن نقلوا امسحوا بوجوهكم يقتضي مسح الوجه كله وليتطوفوا بالبيت يقتضي الطواف بالبيت كله فكذلك فامسحوا برؤوسكم يقتضي مسح الرأس كله أما الشافعية والحنافية فإنهم قالوا إن الباء في قول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم هذه تحتهميلوا معنايين تحتمل التبعيض وتحتمل الإنساق تحتملهما فنحتاج مرجحا يرجح لنا أي المعنيين مراد في هذه الآية قالوا ووجدنا السنة رجحت لنا أن المقصود بالباء هنا التبعيض للإنساق السنة هي ما رأوه الإمام مسلم في صحيحه عالم غيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد كان في مع رسول الله في سفرين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فأتاه بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما صنع كما قال المغيرة فمسح بناصيته وعلى العمامة فقالت شافعية الحنفية فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه كله إنما مسح الناصية ومسح العمامة وهذا دليل على أن قوله تعالى ومسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيد ليست للإنساق قالوا و إن مما يزيد تأكيدا على أن الباء هنا للتبعيد للإلساق أن العرب لا تزيد حرفا إلا لفائدة العرب في كلامها لا تزيد حرفا عبثا بلا فائدة والحرف الباء تزيدها العرب لما لشيئين للالصاق في الموضع هذا يحتاج التركيز تزيد العرب الباء للإلساق في الموضع الذي يصح الكلام في الموضع الذي لا يصح الكلام بدون تلك الباء إذا حذفت أزلت تيك الباء من الكلام لم يصح الكلام حينئذ تكون الباء زائدة للإلساق أما إذا زيدت الباء في موضع لا تتوقف صحة الكلام عليه لا تتوقف صحة الكلام عليها فيه يعني إذا حذفت تلك الباء صح الكلام هذه تكون هنا زيادتها للتبعيض. قالوا مثلا إذا قلت مررت بزيدين مررت بزيد الكلام إذا حذفت الباء لا يصح لا تستطيع أن تقول مررت زيدا إذن هنا الباء زائده هو وزيادتها لي للإلصاق كذلك في قوله تعالى وليتطوفوا بالبيت العتيق لا تستطيع أن تقول وليتطوفوا البيتا لا يصح هذا إذن زادت هنا للإلساق أما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هنا هذه الباء زائدة يصح الكلام بدونها يمكنك أن تقول وامسحوا رؤوسكم فلما كان الكلام صحيحا بدون تلك الباء كانت زيادتها هنا للتبعيض. كلام قوي لكن يشكل عليه القرآن العظيم قال ربنا في, في ايه التيمم ومسافر بوجوهكم وايديكم ويمكننا ان نستغني عن البينا يمكن ان نقول مسحوا وجوهكم فتكون للتبعيد ليست للتبعيد لانه لا, ي... لا احد من العلماء يقول امسح بعد وجه التيمم ومسح غير حنك هذا لا تقال اذن يمكن ان تكون الباء في موضعين يصح الكلام فيه بدونها ولا تكون للتبعيد بعض اهل العلم نفى أن تكون الباء للتبعيد اصلا أبل الوليد البقشي أندلسي رحمه الله قال هذا خطأ يعني ما يقوله الشافعي رحمه الله هذا خطأ والباء لا تكون للتبعيد يعني في لغتي العرب أصلا هذا يعني ما ما يقول الـ الـ ابن جني رحمه الله من علماء العربية الشهورين الكبار قال ما يقوله أصحاب الشافعي يعني في هذه المسألة من أن الباء للتبعيد لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبتون وقال ابن برهان من قال إن الباء تأتي في, في لغة العربيه للتبعيد فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون يعني أن أهل اللغة لا يعرفون ورود الباء للتبعيد وهذا الكلام على جلاله هؤلاء رحمهم الله فيه نظر لأن الباء ترد للتبعيد في اللغة قال ذلك الأصمعي، وقال ابن قتيبة، وقال أبو علي الفارسي هؤلاء من فطح اللغة، وهو مذهب أبي حيان وهو مذهب ابن مالك. قال ابن مالك الرحمه في ألفيته بالاستعيد وعد عود الصقي ومثل مين وفي ومع بها انطقي ومثل مين أي تبعيضية، وقال الديماني رحمه الله بالباء في الأصل تاعين وقسم بها وعد عود واستعين علل وجئ بها ومع وكإلى على ومين والبا ومع وذكر مين يعني أن معانيها تريد للتبعيد ولكن نقول مع أنها تريد التبعيد فليست هي للتبعيد في هذه الآية لهذا الذي ذكرنا لكم نعم ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه والقول فيه غسل في الكعبين كالقول في المرفقين فلا نعيده نعم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك ورواه مسلم عن معنى بن عيسى عن مالك بهذا الإسناد الذي ذكرناه نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوثر قال رحمه الله حدثني يحيا مالكين عن أبي الزيناد اسمه عبد الله بن ذكوان مات سنة؟ 31 وثلاثين عن الأعراجي اسمه عبد الرحمن بن هرمز آه. مات سنة أين <تصفيق> بإسكندرية قلنا هذا متى مربطة بإسكندرية سنة سبع عشرة ومئة عن أبي هريرة اسمه عبد الرحمن بن سخر عالى الصحيح ليعلم السامع أن المسألة فيها خلاف نعم مات سنة سبعين وخمسين هجرة عالى الصحيحة أيضا نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر هو رواية إحياء فليجعل في أنفه ليس في رواية إحياء لفظ ماء هذه رواية غير إحياء عن, عن, عن الإمام مالك إنما رواية إحياء فليجعل في أنفه ثم لينتثر وطبعا هذا من مما حذف لي العلم به نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر هذا مما من الأدلة على ومما يستدل به أصحابه يعني يستدل به الموجبون للمدمضة والاستنشاق وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ونثر وانتثر واستنثر كلها بمعنى واحد وقوله هو من استجبار فليوتر هذا فيه مبحث لطيف لا يتسع ما بقي من الوقت له ندر ونذره ان شاء الله الى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين